فمي في فمي في فمي في فمي يا معلمي هذا خاصني لحن في فمي في فمي في فمي, في فمي هيا نحو الأقلام لنبدد كل ظلام وبنور الحبر الأزرق نرسو عجبنا أحلام ونقف طروفا بيضا ثم نحمل أعلام لرسول العلم نحي ونغني بالأيام يا معلمي هاك لحن في ثمي جدار العلم يشير فيحق له التمجيد فن أدب وعلوم لا حجر لا قرميد في سهر يكتب درسا في نصف الليل وحيد وأنا أحلم أحلاما بفراش النوم سعيد يا Dawni per el لن بيننا اولاد في الصف الاول يبكي ويصرب كف الاجهاد ويرعمه قرقما بالقلم هو يصيئ الاما افضلك يا بالفاضل بلسان الشكر نقول في انشودتنا الكبرى شكرا جهد مقبول لا يحسب عمل عم بدون تصفي يا استاذ انت الجند المجهول <تصفيق>